وَمَا ثَنَّى الَّذِينَ يَنظُرُونَ أَمْ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ أَمْ قَصَصٌ لَّيُوحَىٰ بِتَ وَتَّسْبِ بِتٍ مِنْ أَقْصَى لجنة بربعة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت وقلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون غصير ايَا وَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ مَنْهُ جَنَّتٌ مِنَ النَّخِيلِ وَأَهْنَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ السَّمَرَاتِ وَأَطَالِ وارغم ظلي كذلك يبين الله لكم الآيات رجنا لكم من الأرض رجنا لكم من الأرض மூவீ لَمُعَنَّ النَّرَّ اللهُ نِيٌّ أَن يَجْآنُوا يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُ وَنَاغُوا يَلْبُكُمْ مَطْفِئًا مِنَ الْفَوْغَلَا وَمَا وَاسِعٌ عَلَيَّ الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرك وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ